قال المؤلف رحمه الله تنبيه مهم اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه رقيب عليهم ليس بغائب عما يفعلون وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس فقالوا لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيافه قائم على رأسه والنطع مبسوط للقتل والسيف يقطر دما وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبه أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه لا وكلا بل جميع الحاضرين يكونون خائفين وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم ساكنه جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبه وأشد بطشا وأعظم نكانا وعقوبة من ذلك الملك وحماه في أرضه محارمه فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله جل وعلا ومن أسرار هذه الموعظه الكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا ولم يقل أيهم أكثر عملا فالابتلاء في إحسان العمل كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الآية وقال في الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى أن يختبر بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار ولهذه الحكمة الكبرى سال جبليل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإحسان أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ والزاجر الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه فقال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة ألا إنهم يثنون صدورهم وقوله يستغشون ثيابهم وفي مرجع الضمير في قوله منه فقال بعض العلماء معنى يثنون صدورهم يزورون عن الحق وينحرفون عنه لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه بهذا فسره الزمخشري في الكشاف قال مقيده عفى الله عنه وهذا المعنى معروف في كلام العرب فهم يعبرون بعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والميل عنه ويعبرون بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم الميل عنه فمن الأول قول ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي الرباب خليلي يعوجا بارك الله فيكما على دار مي من صدور الركائب تكن عوجة يجزيكم الله عنده بها الاجر او تقضي ذمامه صاحبي يعني اثني يا صدور الركائب الى دار مي ومن الثاني قول الشنفرى اقيموا بني امي صدور مطيقكم فاني الى قوم سواكم لاميلوا وقول الآخر أقول لأم زنباع اقيمي صدور العيس شطر بني تميمي وقيل نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة كان حلو المنطق يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء وقيل نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه لكي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه إلى الإيمان حكي معناه عن عبد الله بن شداد وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء حجاب يستحيون من الله وقال بعض العلماء معنا يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم لعجل كراهتهم استماع كلام الله كقوله تعالى عن نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم الآية وقيل كانوا إذا عملوا سوءا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم يظنون انهم ان فعلوا اخفوا به عملهم على الله جل وعلا ويدل لهذا الوجه قوله تعالى ليستخفوا منه الايه وقرا ابن عباس هذه الايه الكريمه على ألا انهم تثنوني صدورهم وتثنوني مضارع اثنونا ووزنه فعو على من الثني كما تقول حلولا من الحلاوه وصدورهم في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل تثنوني والضمير في قوله منه عائد إلى الله تعالى في أظهر القولين وقيل راجع إليه صلى الله عليه وسلم كما مر في الأقوال في الآية استمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته